وعثرنا عليه كل شيء من قبل ما كان يهمه الا ان شاء الله ولكن اكثره منه الى اخره معلوم ثم اعتبر ان الايمان لا تخلقه الخوارج والمفسدات وانما الايمان من اراده ما عليه الا أن يترك باب الله وأن يتدرع إلى المولاد وأن يتشوق إلى هذا الغمام ويتحرى إلى أن يكون من أهل الله ومن أنصار جيل الله فإذا علم الله صدقاً من قلبك شرح وتدرك الإسلام وحفّذ إليك الغمام وترّع إليك الكفر والبسوط والسياد وجعلك من أباشر فاعداء الدين في عهد من رسول الله كان يتهكمون به ويسخرون من دعوته ويقولون له استهزاء وسخريه لو كانت لك معجزه مثل عصا موسى تضرب بها البحر فينطلق فرقتين امنا نبيك وتسخرناك ومن قضاها لو كانت لك ناقه تخرج من الصدر كما كانت في عهد آمن بذلك لو انك تصير لنا الصفا ذهبا وانمر واقفا تعالى بك بذلك لو انك تخبرنا بما نخب وما نخفر وما لكيبه غدا آمن بك واستقمنا لو انك تحيي لنا الموتى آمن بك واستقمنا كل هذه الصبريه واقسم بالله جاد ايمانهم لا جاءتهم آية لا يؤمنون بها. الله سبحانه وتعالى أجابه بقوله: تولى إيجار سبحانه وتعالى بنفسه تطمينا وتسليا لرسوله تسلياً لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وحشرنا عليهم كل شيء الكبلة ما كان يجبونه إلا أن يساء الله نحن صنعت الله يعلم تضائعنا ويعلم نفوسنا النفوس الطيبة التي تقبل الإيمان وتتطبع لمن يعلمنا والنفوس الخريفة النفوس الكبيرة التي تكرهها وتبغض هذه العقيدة ربنا وليع هؤلاء يطيهم الإيمان وهؤلاء ليس من أحد الإيمان ومن الذي يعطي الإيمان؟ الله ومن الذي يحرم أعداقته؟ الله ولكل سبب. وما أقع هذا الكون رضطه أسبابه مستقلات لا ترضى هل أرضى الزجال والامطار تسقط على تصلاقة على كبه أعدهم ولا يمكن أن تسعى ولا يمكن أن تجد وتقول انا لن تمكر وتبحث عن العمل وتجد تجاه العمل ثم يدعو الكلام فكذلك الايمان الله يقول ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه تفتحت ابواب السماء سماء الدنيا ونزلت الملائكه ملائكه, ملائكة سماء الدنيا كلها حلفت وتشهد بأن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله يؤمنون يؤمنون لا ماكل هذا الذي يعلق خاتم الأعين وماكذبون ثم تنزل الملائكة السماء الثانية كلهم ثم الثالثة والرابعة والخامسة الى الثالثة فترجمت عن ملائكة ليشهدوا بإرسالة رسولكم يؤمنون؟ عبدوا قال الله ولو أننا نزلنا إليه الملائكة يؤمنون؟ لا وليه نبعنا الهبارينين؟ اليوم لو أن الملائكة نزلت. يقود اجبين وميكائي واسرافيل وفود من الملائكه تنزل للعالم وتعلن للعالم كله ان هذا الدين هو الحق تتبع امريكا تدين بدين الاسلام تتبناه فرنسا والغرب كله تؤمن روسيا والمعسكر الشيوعي يؤمن قولوا لله عليكم لان هذه قضيه كل المعجزين وانما هي قضيه الرب والشوق فرساله رسوله كانت واضحه بين كل من راى رسول الله وسمع من رسول الله وامعنى مدر في دعوته يدعي لأن واسع السلطة بهذه الرسالة على الحوت ليلا يكون للناس على الله عجا بعد الرسول حتى لا يقول احد انا والله ما عرف انا سمعت من هذا الرسول سمعت كلامه سمعت ادلته رايت معجزاته ولكن ما عرف ممكن لاحد يقول هذا ابو جه رئيس قافله المشركين لما سئل وساله واحد من المشركين ايضا يقول له اصدقني الحديث هل محمد صادق؟ صلى الله عليه وسلم أهل محمد صادق؟ يقول والله صادق كل ما قال له نحن كنا ومن هاشم نحن ومن هاشم يعني في مبارك في استراحة على طرف رهاني يعني اضعوا أشياء بتاعتين أطعموا فأطعموا وأعطوا فأعطينا وزعنا ففعلنا حتى إذا قام منهم رسول وقام إني رسول الله إليهم يوحى إليهم من السماء أننا نحن بهذا والله ما نصدقه. هم يعرفونه, يعرفونه كما يعرفون الأبناء. إنهم لا يتربونه. ولكن الظالمين بالآيات لا يشعر. كذلك قام الرسول البين. وإذا الآن الدعوة الاسلاميه تضع حق بين العالمه الكليه الحجه قائمه على الكبير والصغير وسوء بوسائل اعلام هذا هذه زادت الحجه ها اما أكثر اكثر إذا اذا رب العزه يقول ولو اننا نزلنا اليهم ملائكه وكذبهم المفروض الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الموتى ويحيي الموتى كما كان عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي من مات من ابائهم وعبادهم واسبابهم الى ادم لنقى الموتى والموتى اهل الجن او للاستغراق كل الموتى الذين ماتوا الى ادم يحييهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون لهم رسالات يؤمنون ربنا يقول لا يمل. ألو أننا نزلنا إلي الملائكة وجلّمهم الله وحشرنا عليهم كل شيء قبله كانت كبرة كبر. كل شيء محصور في جمع الله كل الدلائل وكل البراهين وكل الحجج وكل المعجزات. وكل الخوارج تتجمع امامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون لكن لو ان الكون كله يشهد حتى بجماداته الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والسفر والزواب والبحار والليل والنهار العالم العلوي والسبل الكل يشهد وينزل في رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم باشهد ان لا اله الا الله وأنا محمد رسول الله يؤمن لا يؤمن وإلى الان لا يؤمن العالم الان لا يؤمن ولو تجمعت هذه الخوارق كلها الان لا يؤمن ليه؟ لانه ما بقيت قضيه عرف ما عرفوا الا وقد قضيت الرغبه هم عرفوا وما حاربوا الا بكم ينعرضوا ليه حاربوا الاسلام كلهم قلنا مرات وكرات لو ان الشيطان يخرج للعالم ويصبح عنده اتباع ويصبح عنده جماعه ويصبح عنده حزب ما شاء الله كل شيطاني. ويدعو هو ويطلب من الأمم المتحدة يفعل تقرير المصير في دولة إسلام وفعل تقرير المصير يفعل تقرير المصير لنا ولا يسمع الشيطان عن كل في الأمم المتحدة الشيطان والشياطين <تصفيق> <إبني تصفيق> كلهم آماد ها على الشيطان ويسمع عن كل في الأمم المتحدة لكن المسلم من يشهد ان لا خلاه لك الله وانه محمد رسول الله يصدع في كرسي من أمام الساحية؟ والله بيسه ولو اثمنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم المغزة وحشرنا عليهم كل شيء كبلا ما كانوا يرسلون وكان وكان هنا يعسمه العلماء نحو الجحود يعني هذا الإمام مشهود أفادا ولا يقع هذا المام الجحود يقول مرة لنفس جحود نفس جحود أهذا الإمام مشهود لا يقع تماما الجحود في بالإمام ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله وكل شيء يقع في الكون بمشيئه في الله يقع شيء بدون اراده من الله بدون مشيئه من الله لا ابدا لا يقع في الكون الا ما اراد الله اذا ما عليك انهم ارادوا الايمان الا ان يطلبوهم من الله اما الخوارق لا الخوارق لا تخلق ابو جهل والمشركون كلهم شئت انشقاق الخمر ما امنوا قالوا هذا سحر مستمر وفضلوا انشقاق الخمر لما انشق امنوه إذا الإيمان اذن المفتاح هو الرضا والطلب والالحاح من الداخل من طلب الايمان وتحرك على الايمان ورغب في الإيمان وقلت باب الله بالإيمان يعطيه للأم والذين جاهدوا فينا اجتهدوا وجدوا وطلبوا وتحركوا من الجهد من ببن الجهد والرغبه الملعة الظاهرة والذين جاهدوا فينا لا نهدئ لهم إذا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله، وليشاء الله لا. ليه؟ الله قادر أن يلين قلوبهم لدنيم، كذا قال أن يرغمهم على دنيم، أن يتحرض على دنيم، كذا ال لما جاء موسى بالتوراة وقال لهم، وهم طلبوا الكتاب، طلبوا من هال ليحكموه. ليتاذير يحكموه عليه وليسوقوا حياته عليه نظام حياته. من هاد اهل لما اجت الزجاج قال لهم ها هو كتاب الله قالوا والله لا ما هذا كتابا واذا برب العزة يرفع الجبل فوقهم كانه ضره وقلتم انتم قلتنا الجبل فوقهم كانه ضره واحدة مثل ايه? اما النار والما وظنوا انه واقع بانه. وقال لهم كلما اتنافوا بالقوى. انا انا هو لدان. لو شعبوا بعد الامرايا لتعالوا لدان. جبال مكة كانت كلها تلطفة. ها? وتحددهم بان تلطفة معلومة. ما ماتوا. شاء ان يترك الحرية لهذه الغذائج فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليدفر سبحانه وتعالى مجيب إذا ما كانوا ليومنوه إلا أن يشاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس الهداء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كل لف جميعا افانت تفلح الناس حتى يكونوا مؤمنين لا ذلك القول سبحانه وتعالى ولكن اكثرهم يجهدون كثير من المؤمنين كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو طلب هؤلاء لو يولدوا لكان احسن لكي يؤمنوا كثره قزمه شديده لان يعني يروا احد مسجد كلها تدين من دينه الله هذه كانت مثل المؤمنين كذلك بعد كان رسول الله لما ندرس هذه الايات يقول لهم الايمان بيد الله والمعجزات بيد الله ما هي بيبه. قال الله في هذا الشان ولكن اكثرهم أي اكثر المؤمنين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو كل آية حتى يروا العذاب. إذن هذه يجمع الله ومشتبت الآخر بالآية ولكن أكثرهم يجهلون أي هؤلاء يكونون. هؤلاء الكفر هؤلاء المكتبون هؤلاء المعاندون المتغطرزون يظنون أنهم إشاءوا آمنوا وإشاءوا كفروا فالإيمان في متناول أيديه ما شاءوا آمنوا وكذلك الكفر وهكذا لا الإيمان بيد إيمان بيد الله والخفر والإدراع بيد إيمان بيد الله من شاء الله أهلا ومن شاء أحده كلامنا يضل ميتا ويهدي ميتا لكن لكل سبب الاصلاح له سبب والهدايه لها سبب واحنا قلنا الهدايه سببها التطور والحرقه والرغبه الهدايه سببها الالحاح الساخنه والرضا والتحرك على القرب من الله لنذاك إن حينما إن يرسوك نفسك فتدخل عنايه الله فتجزوك اليها ويهديك رب العزيلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وله صحيح من أعرض عن الإيمان وحارب الإيمان وضاق الإيمان وحقد على رسول الله وكره الدعوه وحاربها وقد إيمان لا هذا يذب ما الله ماذا قال الله؟ والذين ازابه ازاب الله فلما ازابه, أزابه ازاب الله والله, والله لا يهدي القوم الضارمين ما يزابه يحملون في غلوبه مصبور ما يزابه الله ان الله لا يهدي من هو كارم و كمع. <تصفيق> اذن لكل سبب الهدايه بيده والاصلاح بيده ومن قال قادر على احداهما او على أحدهما فهو سائر ولكن اكثرهم يجهلون قال رسول سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين جنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرفاً القول ضروراً تسمية يا الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرى هذه المعارضة وآتف وآتف وهذا التكذير وهذا التكبر على هذه العقيدة كان يحزن عليه الصلاة والسلام ويتحسب ويتحسب ويظن على ان دعوته ربما خفي امرها عليه ربما ليست واضحه هكذا كان عليه الصلاه والسلام الله جاء يسليه ويقول له هذه العداوه لهذا الدين هذا الحرب وهذا التسليم لهذه العقيده حكيم وقديم جدا كتب التاريخ ما من نبي نبي وما من رسول رسول إلا وله أعداد يحاربونه ويقابضونه ويعاكسون عقله بل من الأنبياء ومن الرسل من ذبح وقدر وكم من نبي إن قدر معه رفيونه جديد أحدهمنا وكذلك جعلنا لكل نبي عجوة أي كما جعلنا لك أعداء فكذلك الانبياء كلهم كان لهم اعداء حتى انهم من الانبياء من لم به اعداء ومن الانبياء من امن به واحد يبعث النبي وما معه الا واحد واحد له واحد خارقه واجمع رشيد عوض ترس حياته في الدعوة ولا أحد خلق كل هكذا سبحان الله واللوم لوم وهل خطر خطر لا هو خدار خدر معدر معدر لا أرد الواجه الله عرض يخزع صعى المرحة الله أعلم حيث يجعل رسالاته وربك يحفظ ما يشاءه ويحفظه. الله يعرف كيف يحفظه ما الله يعرف من يعرف من هو أحفظ لهذه الرساله ولا لا. وإن كان بعضهم يقول لا يجوز إصلاق المعرفة على الله لأن المعرفة هي المسبوقه بالجاهل ولا يجوز ان تقول الله يعلم قد يقول قائل هذا وكل مال هذا الفقير يسبق المعرفه على الله والمعرفه هي التي يسبقها الجاهل اذن هذا يشبه الاذان مع الله لكي اردت هذه الشبهه أقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف الشاه في زين عشه الشيطان يعرف الجاهل الله تعرف الى الله تتلقاه يا الجاهل والله اذن هذا يرد قيل القائل ان نعرف علاء الله نقول لا بل اطلقها اعرف العائله والله الا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إخواني ربنا يسمي رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بل هو كل الدعاء على وجه البطيطة حتى إذا حُرموا حتى إذا نصب لهم العذاب حتى ولو أن الأرض تزلزلت فيها عليهم أن يصبروا وأن يصبروا وأن يصمدوا ليه؟ اقتداءاً بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام الذين اصطفاهم الله وقره للعقائد الاسلاميه والدين الصحيح اذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه ربه ويقول وكذلك جعلنا أي اذا ما جعلنا لك من الاعداء جعلنا لكل نبي عدوا والعدو في اللغه العربيه يطلق على الواحد وعلى الدستور والجماعه عدو لكل نبي عدو شنو هذه الاعداء يا رب قال شياطين هؤلاء الاعداء شياطين الانس والجن وربنا يعطينا قاعده ما هي كل من حارب الدين كل من عاد هذه العقيده كل من سعى في طمسها والضحكيها والقضاء عليها وعلى اهلها فهو شطاق. لا يحارب الدعوة الا الشياطين. فرب العزة يسميهم شياطين. شياطين الانس والجن يتعاونون في حرب هذا الدين. يوحي بعضهم الى بعض الزغط والطولة والجن. ليه هؤلاء الشياطين شياطين الانس لماذا يحاربون الدعوات الردانيه؟ لماذا يحاربون العقيده الاسلاميه؟ ليه؟ محافظه على سلطتهم. ابقاء على كيانهم. والدليل هو ما حكاه الله عن فرعون اللعين حيث قال لقومه ويذرائي ولحجمي ظهروني اغفل موسى وليدعو ربه ليه يا بن عبد قال اني اخاف ان يمثل دينكم وان يظهر في الارض الفتاه انظروا من المفلح ومن المفسد كيف الموازين الخلائص اذن موسى جاء ليفسد في الأرض ومن المصلح هو في العار في العار هو المصلح لا حول ولا قوة ربه بالله ضروني أصلبوزا إني أقاب أقاب أن يبدل دينته وأن يظهر في الأرض كذب وهذا الشياطين الشياطين الذين يحاربون هذا الدين اقول شياطين العالم العالم كله شياطين ايه ما جد من هذه من هذه النماذج الطيبة ومن هذه البراعم الميّرة ومن هذه النجوم المشرقة من امثالكم واذا العالم كله شياطين العالم كله يحارب هذا الدين وعليه السماء ربنا ربنا شياطين كيف يحاربون يا رب قال يوحي بعضهم الى بعض ايه ضهروا انطاول قول اللي هو القائل الكلام السري سبقوا مؤتمرات سرقة ندوات سرقة جلسات وتنصر قرارات ما في هذه المؤتمرات تنصر قرارات لكي ينفذوها وتقبل من الشعوب من كيبه للشعوب أشياء قلوب، لا ويزينوها ويزوقوها ما بالزور الباب المزور مزور لكي يقبل مثلا نبداوا من الشيبان الاول عرج التلاميذ والاسابع سبع شرائع الـ اللعين اشكال لي ادم ادم الاول اشقال له حتى أوقعه بما أوقعه فيه, أو فيه من طرد من الجنة والله يقول الله جاء إليه وقال له ولزوجتي هل تتلكم على شجرتهم قلت لكم فيما ماذا أكرر شو من أين أقدر هو باشي ذكرى من الشجرة الله ما نحن أكرر الشجرة وذكرى من الشجرة عاشقون يتفطر يتعرض ويتكل جريمه ويتكل مصيبه كبرى واتصل بحيره من النعيم اشرك الكلام الموضوع حتى يوقع اوف الفخر اش قال له هل ادلكما جاء بهذه الرساله بهذه النصيحه هل ادلكما على شجره الخلق وملك الليله قلنا فيما سبق إن الإنسان يحرص على امرين اثنين أشوه؟ شوم، ما؟ أولاً الحياة خالدة يبغي حفظكم يمر قولوا لله عليكم ربي هذه الفضل لأن هذه الدنيا كلها صلاة وكلها دراة وكلها نجازة ما فيها ما يعدين يمين شو واحد فيكم يقول يموت ولو ادخلوا الابد خلوا الجنه يموت ليش طبع في الانسان انه اقصر خلوه سعيد هذه الدنيا حلوه ولو يعيش عيشه الديدان وعيشه السقوط والرسامه المدارس هذه الدنيا حلوه الدنيا خاطيره كلها في المنظر حلوه في ما شاء الله جاء الشيطان لآدم من ابيجيا هذا دم على شجره الخلد هذه واحده كتب الجنه والثانيه خصلها سينين يقول يموت ولو تدخل ذابت خلود الجنه يموت ما في ليش طبع في الانسان هالنقص الخلود بعيد. هذه الدنيا حلوة ولو يعيش عيشة الديدان وعيشة السقوط والرذال والندال هذه الدنيا حلوة الدنيا خضراء في المنظر حلوة في المنظر ما شاء الله جاء الشيطان لادم من هذه جهة هذا زنقاء على شجرة الخرد هذه واحدة كثيرة و خصنا العسيز خصنا الإمارة خصنا إيش؟ خصنا البلوز خصنا المليارات والدولارات خصنا البنكات والشركات خصنا البلاد خصنا الحياة الحلوة النذينة كذلك لأخن الملك يعجبنا ولا لا هده الشيطان من هنا أيضا هل دلّك على شجرة الخرد وملك لا يدى ان شاء الله اكلم زور مزور, مزور مموغب وقاسر الله اني من ناصحين عضو تحلف بالله على انه سعداء فضر قادم فد كانوا الفخ كانوا في علم في منزلية عالية عند الله ما يطيحون بالغور فذللهما بالغور ونحن قام يوحى بعضهم إلى بعض الزخرف القولي ليه الغرور سبحان الله بأوكرانيا والعياذ بالله أيضا الذين كانوا يحاربون سيدنا رسول الله ويصدون الناس عن دعوته ماذا كانوا يقولون للناس إن هذا لشيء يراث دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إنها ليست من الله وإنما هذا حاك هذه الدعوة لكي يستولي ولكي يحكم ولكي يأخذ ما مطلوب عنهم السبع احضروا كذا من ظهرك القول غرورا الذين حاربوا موسى عليه الصلاة والسلام فرعا وقومه يحكي الرعز وجمع قالوا أشهتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه أباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم أبيه.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 لما أرادوا ان يقطعوا نفس البشري الإسلامي أشكالنا ان قالوا إنكم مهددون ان نقولوا إن بقيتم ان نقولوا كانت عاقبتكم ان وإذا ان أن تلقوا خالدين ان نقولوا ان نفلو زماما واشي ده بقينا الولدون لده بطاعة الناس شو هاي الكلام وقبلنا وده جاه وفي الدول العربية والاسلاميه من اقض الجائزة نوبل على القضائع الناس لا حقا يوحي بعضهم الى بعض الصخر في القول قررا جاءوا الينا وقالوا الحياه البشريه والحضاره لا تقوم الا بجناحين جناح الرجل وجناح المراه وعليه أنتم عندكم المراه مظتاعه محرمه الحقوق فماذا بحريه المراه وبحقوق المرأة كأن المرأة كانت عندنا في سين وفي علاق مع أن في الإسلام ما توجد امراه مكرمة ومشرفه في دين من الأديان أو في نحلة النحل مثل المرأة, المرأة المسلمة المرأة المسلمة أوجب الله على الزوج أن يخدمها وأوجب على الاب أن يخدمها واوجب على لن ان يخدمها واوجب على الاخر ان يخدمها واوجب على العم والخاص ان يخدمها وهكذا فهي شريفه هي ملكه ونحن عبيدها نخدمها من هو العبد هل الخادم المخضوم من العبد الخادم دي. ونحن جميعاً معمورون بأن نخدم نزاعه وأن نشرفه ونكرمهن نكرمه. وهم وظيفتهم هي البيت المسلم بناء البيت والإسلام والحياة تقوم على الأسرة ها؟ على الداخل والخارج. إذا تدميرت تدمير الأسرة ولكن جاءوا بالكلام المزور. حقوق القدر حرية القدر فأخرجوها من بيتها من عاجها أخرجوها من عرشها ليش؟ ليعبدوا بها ليلعموا بها ليقبلوها لترقص لهم لتغني لهم ويجامعونها كذا فعلوا لنا لتتعرأ امامهم ويتفرهون في ظهورها وفي معطفها وفي حركاتها ومثلتها فأصبح تلقم صائغ لهم يريدون لنسك يريدون زوجتك يريدون أختك وفعلا فعلوا حين محبوكة مزورة مزخرفه حتى أخرجوا زوجتك ونسك وغفتك إليه فلاعبوا بها فهذه هي فطريقة يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا جاء الينا وقالوا لنا انتم مساكين انتم بقيتم في الرب في اخر الرد الحضاري اذا اردتم ان تطفروا وان تتقدموا وان تتحضروا وأن تصنعوا القلب القبول النووية والهيدروجينية إذا أردتم أن في هذه الحياة فعندكم عاصف لا بد من القضاء عليه وإلا بقيتم حفتين ومقهقرين بقيتم الله مسيئين ما هو هذا المانع الذي يمنعنا من التقدم الحضاري؟ وابطلوا في هذه الحياه قالوا المانع هو كتابكم هو دينكم هو القيد الذي يحبسكم ان حضرتم هذا القيد وهو الايمان بالله والسمسم بشرع الله انطلقتم في الحياه وحضرتم فعلا ستنا وَأَنزَلْنَا كتاب الله عن منظره التوجيهي ودسناه وحفرنا له واخضرناه وذبحناه وقضى علي القضى الاخير رجلنا الاسلام رجلا رجل ورميناه وراء ظهورنا وسرنا تحذرناه هكذا قالوا يا وانا عندي كسور مكذوبه بهذه الخدع وهذه الحيل عندنا كسور تقول هذا السلام ثقنا وكفرنا والحرنا وانكرنا وجود الله نسال الله العظيم اصبح من ابنائنا ومن كتابنا من يكسب بانكار وجود الله تحضرنا سمعنا الإبرة قلت لكم مرات حوالك من أين جازينا الإبرة في العالم الإسلامي كله من أين يا للخمس الإبرة مع الدنيا شني كان عدلوك أما أقول ما مرات ما مرات البندير وشمع الزخنة في البلدين والترسل في البلدين في هذا تقدروا الحضاني بك شاء الله ظهر القول و قالوا لنا انتم خفيف شهدك <ششي> خفيف شهدك <ششي> إياكم أن تصنعوا القنبلة الذرية ما تصنعون أنتم نحن نصنع ليش ابقاء على حياتكم أنتم ربما يلعب الشيطان بعقولكم فتفجرون هذه القنبلة في بعضكم فنحن عند الاعزاء مصنعك ها تقبع لكم القنبله الذريه ما تصنعوش احنا صنعوا واسرائيل في قلبكم في جاثم على صدركم ايه التي تصنع انتم ما تصنعون ليش ابقاء عليكم هذا صحيح قالوا لنا ايضا خذوا منكم خصنا نكون مع النصارى اخوان نصارى صار وليوز وليووز ونتعاون ونتعامل ونعيش في الحياة دي سوية لابد أن نقضي على الجهاد ولابد من الثقار بالدين والصعاط في البشر وحتى يتم هذا لابد أن نمتفاق من جهاد ما يبقى بيننا نترك الجيهة فالنصار إخواننا واليهود إخواننا يا هديني مرحبين والدسيسة الحرق زاد وقهرون النصران يتين وهو من الله واليهودي يتين ودلاهما من الله والإسلام دين لا بد نعترف بهذه الاديان وهذا هي دين صحيح أم باطل هل النصارى دين صحيح هل اليهود دين صحيح لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح مريم وقالت اليهود حزين لله الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضافون قول الذين كفروا قبل قاسرهم الله ان لا يؤمنون قاسر الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوسوا الكتاب بل هم اليهود النصارى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صابرون إذا مصلمت الحاكمة لمن؟ لليهودية؟ للنصرانية؟ لا، لمن لليهودية للنصرانيه لا لمن هي للإسلام لكلمه لا إله إلا الله وحمد رسول الله إذا تأثروا بهؤلاء معنى حدثوا هذا الدين والقضاء على هذه العقيده وهكذا يريدون ولكن صرف القول فرعا يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول قولي قال سبحانه ولو شاء ربك ما تعلو سبحان الله كل ما هو كائن الا وهو العقيدة الا وهو بمشيئه الله ولو شاء ربك ما فعل هذا الصراع وهذه الحرب الدرس. وهذه المعارضة وهذه المعاهدة وهذه الدسائس الشيطانية وهذا الإيحاء الابليسي وهذا القول المزخرق المزين المزدل حتى قلبوا به ما قلبوه من أرادوه الله ليه؟ ليبين الصفين لتتميز الحزان ليميز الله الرايتين الراية الإيمانية والراية الشيطانية ليمين سبحانه شاء الله أن تكون هذه الأشياء لتتميز الصفر الصف الرباني والصف الشيطاني ولو شاء ربك تنفعه ليظهر من يصبح مناس العالم ليها. لا يسلها ولا يتبضضها إلا الشهداء تبقى خاليه والقفاريه لا أدى أن تعمر ولا أدى تسكن بما؟ بالشهداء الذين بذلوا حياتهم وبدروا زماءهم لله رحمه في سبيل إراغة شرع الله في سبيل مصرة دين الله وليتسخذ منكم شهداء الله يباكي الملائكة هؤلاء بدلوا الراحة من اجليه ضحوا بحياتهم من اجلي باعوا انفسهم واموالهم من اجلي من اجل رضايا من اجل السكن في جواره وليتسخذ منكم شهداء كذلك قال ابنان وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا تَعْلُونَ ثم قال سَكْمِنَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَغَرُهُمْ وَمَا يَفْتَطِرُ سِر على بركة اللَّهِ الله دم على البناء ادعو من الله فِي واجتحد في إقامة فِي الإخلام في إقامة الإسلام. فِي بِنَاءِ في بناء صرح هذا الدكين سِر على بركة الله اس حقوق وكيله هم اس حکومت خارقه هم فانت منزور ان شاء الله واحدة إنسان مريض في كل ساعه بيركن مش شيء بيقول له ما عم بشي شيء شيء فخصوص هو واحد المدفوع واحد المكفوف ايضا يقول انه مهزم تشد المكان معه ما شاء الله فيه بين عن المكفوف بين انت يا مكفوف ها هو ها هو الله يجزمك سيستعبد بما يستعبدون هذه ابواب الجنة ان شاء الله هنا سؤال يقول صار جزاك الله خيرا قصه العبد الزاهد الذي قضى عمره في عباده الله في صومعه وغره الشيطان حتى سجد له هذه القصه بس اسعاد يحكيها المفسرون مثل ابن جرير الطباي وحكاها كذلك السيوتي الضر المنثور وحكاها كثير من حسرين ومجود كذلك وغيره حتى حكوها من بطوله سبحانه كمثل الشيطان قال للإنسان الخر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله بالعالم لا أكل قالوا في هذه الحكاية إن كان إن هناك, هناك عابد يعبد في صوبها واتفق ان غارت قبيله على قبيله وأقضت ما عنده وسبتها فاخذ أهل هذه القبيلة وكانوا الصيبين ارادوا أن يجاهدوا ضد تلك القبيلة التي فعلت فيه ما البحث وكان مجموعة من الإخوة أنتم أخت أخت الباب وأرادوا أن يجاهدون ولكن يترقون أختهم من بيت في الضياح لا جاء الشيطان الليل وقال لهم هناك عابد رجل صالح رجل خاطر رجل ترقي رجل مؤمن ما؟ تكونوا مطمئنين على أختكم ضعوا عندهم وهي بالأبد فعل الكلب عذاروا إليه وعرضوا عليه أن تبقى أخوة هناك فامتنق وقال أبدا أبدا هذا ما ينفع أنا أعبد بعض وجد ما عندي من يمشي وما عندي ما, ما يمنعني من العبادة نعمل شوشة نفسك نفسي نفسك انتنق ومداه وهو إذا يذيتي في الشطر يذيه الشطر ويقول له ليه هؤلاء اراضوا من جايده وانت تسبب لهم في منها جيال تخلي عن الجيال ليه بس قبلها وضعها بعيدا بعيدا عن. جاء الشيطان اليهم وقال لهم عودوا للشيء لعل هذا الابد يقبل عودوا اليه فعادوا اليه مقبض قال لهم لديهم شرق ان تضعوها في ذلك المكان في بيت النار وان تضفلوا عليها وتضعوا هنا النافذة لك يبعطيها لأكمل الشرق ذهبت و تشورت معرأة فعلا كده فعلا قالوا سيوالله إننا إننا يعني عندك عندك عندنا امان فيه وعند الرجل فيه قار ومحابد ومصالحة قالوا لا حابد فعلا ما قدوا له فعلا فعلا بهم ها؟ ذهب بقيه متان فقال له الشيطان سبحان الله هذه المسكينه ربما مريضه ربما انها في حاجة إلى شيء ربما انها كذا كذا ما بده يسوي الله ويسوي الله حتى فتح عليها الله وعندما فتح عليها الباب سبحان الله وجدها في حالة ما كانت هي تتوقع ان احد يدخل عليها وجدها عليها وسبحان الله النظرة النظرة والخلوة أي سبحان ما رجل بمرأة إلا كان الشيطان ذا إلى أمانا. لما رأى جسمها ورأى جمالها ورأى حكناها وقعت التلسير موقعها فقال له الشيطان والله هذه فرصه افعل بها المسلعة وثوق إلى الله وبار سوفة مبسوعة إله وقياه ما زال في الشيطان حتى فعلمها بعض السلف يقول والله إني لو منت على ملء الأرض ذهبا لوجدتموني أمين لكن امنوني لا تؤمنوني على امرأة سوداء شوءا ما آموا على نفسي النساء يمكن الإنسان يكون أمين في كل شيء الا في النساء لا ولهذا كرسي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصف الدنيا واطلقوا النساء فان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء من كان النساء المهم فعل بها ما فعل فجاء الشيطان اليه بعد ما فعل وقال له أين منزلته؟ أين عبادته؟ أين وجهه؟ كيف؟ كيف تفعل هذه الجريمة؟ أنت رجل عابد أنت رجل طارد كنت كذا وكنت كذا بحفظة جدارين وصيبة مأزة من الشيطان وضخامة لو المسألة حت... حتورها ها شو الحل إن الشيطان لا تأمي يزعجك ويقمخك ويزبك ها هو يزدك جد؟ إيه اللي بريك الحل؟ أش الحل؟ قال عندك الحل واحد. أشو هو؟ هذه المرأة ربنا تزنيت وربما وربنا لا بتجيب شف الحاء وربنا تحمي وانسوا صبا أصغر هو الحل كل حل واحد كل قليل وسهل. أشو هو؟ أقسم الحوت منها وكل مريضة ومريضة ومريضة سبحان الله ومسجد ومريضة حسمات وذفنسوها وهذا شيء قدره الله وكفى هذا حل هذا حل. حل, حل, حل. شاب فس وضرب عن الرس هو سلاس وناسس وحفر لهذا بناء ماك الشيطان مفسد ما منه أن يزني فقط مفسد منه اولا أن ينظر فقط بل قال له لا بد أن يزني ومن ما مفسد فيه أن يزني فقط بل قال له لا بد أن تقي وثم من الآن اصبح فطير العبادة ما بقى نشاط في العبادة ما بقى فكر في العبادة ما بقى نور العبادة انطفع ما بقى حتى جاء الان يبحثون عن الاختين لما الباحث وقائده ومش اكتبت كفب الله سبحانه مارض وقال بقية مارضة وانا امرضه وهذه اليوم وقعدها هذا عسى ماذا واذا ماذا وهذا شيء قدر الله قاعدوا الحمد لله امين وعلى يعني خلاص الطاقة هذا الشيء كثبت رحمة الله يعني لما ذهبوا في تلك الليلة وقف شبا على أحدهم المناس وقال لهم ضدت بلادي هذا وقسأ له انه ونبعه وانه على هذا وستان وقاب على هذا وقاب على هذا على هذا وهذا وهذا وتكرموا يوم انتفقت لما انتفقت رؤانا انتهى محقق له ذهبوا إليه قالوا له اين ذهبتها قال قاتل إذا فنزها جعلي خال إذا لها لما حقروا وجدوا طرف القاضية قال لهم شيك سبحان الله فعجوه العجوه العجوه قال له اعترف واحد النصطيين لا صابحون ما يسامحونك وهذا شيك قضره الله وكتبه الله كيف فاعصرف لهم بما فعل واذا لم مش عليه عليه وقدم بيصنبه ولما صنبه شدوا هكذا وكاتعي منه ويذاك الشيطانيتي المخو وشطره اللي الشيطان يجري من الاله ما جرد طريق دعلي صوف السلام اشقر قالوا انا اللي وقعتك وقعت وقعت من المذره وانا اللي وقعتك من الزينه وانا اللي وقعتك من قبل وانا اللي قدرتك دابا تبغي تموت في من اش هو قال حقق لي ما اريد اش هو ابو شكر ونجد فكفر بالله وتجد قال <تصفيق> سبحان الزهور هيدا فرم هو بصوله ويشتر الشيطان شو الشيطان سبحان الله ماذا من ولا بسالية ولا بسالية ولا بسالية ولا اضرابي ارادة ان يصبحوا من الاسلام سمع. قال الله كمت الشيطان اذ قال للإنسان قُر فلما جفر قال لما كفر مش جزنو قالوا له قال له اني مريم خاف الله رب العالمين عندي كفلوني عندي وعندي كفلوني الله عزوزه افر وخفهينه فماذا؟ كاتلان نسأل الله العبير يوحي بغي لك القول القولي غرورة ثم يقول الاخ الكريم ما حكم الشرعي المصلي الذي عندما يدخل في الصلاة يحس بنقط تسقط من ذكره بسبب بروده وقد يجدد الوضوء قبل دخول في الصلاة هل عليه أن يخلع ملابسك؟ هل عليه أن يعيد الصلاة؟ جوب يا الكريم صاحب السلس بين حكمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلس البول أو سلس الريح أو سلس المل أو سلس الحيد مستحادة جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سلس الحيد الى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل يا رسول الله لتدفق سجني يعني تسير باستمرار وبتدفق هذا ولا يقصفني ماذا من افعل قال لله صلى الله عليه وسلم توضا لي لكل صلاه يعني ولا يضرك ما سقط منك اثناء الصلاه انت التصدي والاحقار وقطر اصحاب ساقطه ما يضرك انما عندما تريد الصلاه توضا ولا يكلم الله نفسك فنعتبر العلماء على ان الثلث ناقد لنا ناقد ولكن يتوضا لسلسله الدنيا الله ولا يدعوه بعد ذلك فقط ثم يقول الاخ الكريم نرجو منك ومن اخوان الحاضرين ان يدعو الله علي بالشفاء العاجل اللهم اشفيه وعافيه اللهم اشفيه شفاء لا يغدر سخطك ثم يقول معكم الشرعي بالنسجد الذي يؤذن فيه بالكاسيم هذا شبيه واحد احكى قصة آتوليا قال إن أباه كان لا يصلي وجاءت جماعة من اخوان يدعون إلى الله فعرض لهم هذا الأخ الكريم وهو حاول مع أبيه مرات ومرات وما مرات وما لي فقرن يا جماع والله إنني أبني يعني بذلت الجهد الجهيد لكي يصلي ولكن ما أبلح فأرجوك لنقسد هذا المعين إليه لعل الله يجين عليكم فدهبوا وسبحان الله بعضهم فيه عندهم كلام طيب فأخذ فما زالوا بهذا الشيء حتى قال طيب أنا أصل. قالوا هيا معنا المشي. فأخذوه إلى المشي. وصلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. الله أشهد الله أشهد أشهد عليك. سبحان السماوات على المرسلين والحمد لله.